أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون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 وَلَو فَتَحنَا عَلَّ بَابَم مِن السَّمَاء فَوَلْنُ فِيهِ عْرجُون لَقالَاوا إِ مَا سُكرِرَتْ أَبِصَناَابَْ نَحْنُ قَوْمم مَسْحرُون وَلَ قَدجَ عَنَّ فيِي السَّمَاء إِب وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السبع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نَسْتَخْرِجُ لَكُمْ وَمِمَّا تُنْشِئُونَ فِيهِ آيَاتٍ ۚ أَفَلَا تَشْكُرُونَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ عَاصِفًا فَسُقْنَاهَا لِبَطْنٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَا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 انَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ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 إلا إبنيس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ وَقِسْمٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمنين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 وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا نَا ثَوْجَنَّ إِنَّ نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فبِمَ تُبَشِّرُونَ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 لَا مُنْجِوُهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا ابْنَ رَآهُ قَدَّرْنَا إِنَّهُ لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آل لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تؤمرون. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَاءَ بِرِهَأُولَاءِ مَقْطُوعٌ نُصْبِحِين وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ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 خَلَق السَّمواتِ وَالْأَررضَ بِ الحَبّ تَعاانَ عَ يشرْكُون خَلَق إسَلَ منِ نُطُفَةٍ فإِذاغ وَخَصمٌ مبين وَالأَ آمَ خَلَقهَا لَكُم فيهادِفكُ وَمَنافِعوَ مِنْهَا تَأكُلون وَلَكُمْ فيِيهَا جَمٌ حِينَ تُرحونَ وَحِينَ تَسحون وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِدَّةِ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ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 وَهُوَ الذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَرِيرًا تَلْبَسُونَهُ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ لِتَبْتَغُوا تشكرون وألقى في الأرض رواسياً تميد بكم وأنهاراً وسغلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 الذين تتوفى الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 وَلَئِن نَّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ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 لَنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إلا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 وَأَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَحْسَبُوا أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُخْفَوْنَ عَلَى اللَّهِ بهم الأرض أو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 رَبَّكُمْ لَرَأَوْهُ الرَّحِيمَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ وَلِله يَسجدُ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فيِي الأررضِ مِْدَ وَلَِّه يَسْجُدُ مَا فيِي السمواتِ وَم فيِي الأرضِ مِنْدَ عَبَّنتِ وَمَنَ إِنْكَ تُعُم لا يَسْتَكْبرِرُون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ الْدِّينِ وَعَصْبًا أَفَتَغَيْرَ اللَّهِ تَنْتَقِمُونَ